وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَعِيًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاءَ يَرْمِي مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ ذَاكَ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ ربك وَلَا تُطَعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ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 وإذا الرسل اقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكلبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم 129. ورد كفاتا أحياء وأمواتا 120. وجعلنا فيها رواسي شامخات 121. وأسقيناكم ماء أنفراتا 122. ويل يومئذ للمكذبين 123. انطلقوا إلى ما كنتم 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب 4 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر 5 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون 7 وما يؤذن لهم فيعتذرون ويل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 ان الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 114. وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 115. ويل يومئذ للمكذبين 116. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 117. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده